طلق البلأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشير يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ أَمْ عِلْدَهُمْ خَزَاءٍ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهْهَابِ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هناك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تغارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وقد فتنا سليبان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنابا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 والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمل أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب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 معهم رحمة منا وذكرى لأول الألباب وخذ بيدك ضغطا فضرب به ولا تحمس إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويحقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وذكر اسم عيل واليسع وذ الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مأاب جنة عدن مفتوحة لهم الأبواب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 هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليلوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج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 قال ربك بالملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا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 نار وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأرضني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم من بعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم علي من أجروا وما أنا من المتكلفين. إنه إلا ذكر للعالمين. ولتعلم أن نبأه بعد حين.